بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي على عبده ليك أنا للعالمين نبي، الذي لقى ملك السماء والأرض ولم يستخف. وَلَ ولم وَلَ مِه شريك في الملك وخلق كل شيء إ فقَ تخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وقال الذين كفروا إن هذا قَدْ جَاءَ بُلْموذُرا وَقَالُوا أَسَاوَطِيرٌ أَمْ وَلِينك تَسَافَا عليه بكرة وأصيلا قل الذي يعلم السرع في السماوات والأرض إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك ويمشي في I want you. تَذَكَّرْ كَمَّذِى شَرَأَ أَنْجَوَانَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّتَيْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الكفور، بل كذبوا بالساع، واعدنا لمن كذب ساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد قم قرانين دعو هنالك ثبورا لا تدعو اليوم قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّذِي وَعِدَ الْمُسْتَقُونِ فَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً المصير لهم فيها ما يشاؤون خالد كان على ربك وعداً مشؤولاً ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله أنتم عبادي هؤلاء أَمْ كُنْتُمْ أَبْنَاءَ عِبَادِها أُولَٰئِكَ أَمْ ما كان ينظه لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولَكِمَ سَأَذَّهُمْ وَأَنَّهُمْ وكانوا قوما فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صر قَوْلُنَا نَصْرًا وَمَنْ ابْنَمِنْ مَنْ يُذْقَى ذَنْبًا كَبِيرًا وما أرسلنا قبلا كمن المرسلين إلا إنهم لا يملونك وهم يمشون في الأسوأ. وَجَعَلْنَا فَرِيقًا لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ أَثَلَثَ بِرُونٍ وَكَانُوا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 لقد اشتكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشر شرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجور وَقَادِمْنَا إِلَى مَا عَمِلْنَا مِن عَمَلٍ تَجْعَلُ لَهُ هَذَا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشق فق السماء بالغمام ونزّل الملائكة تن الملك يوم إذين الحق لرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مرسول سبيلا يا تَأَلَيْتُ لَمْ اتَّخِذْ فَنَانًا خَالِلا لَوْ قُمْتُ عَنِ الذِّكْرِ دَئِذْ جَاءَني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمَهُ لَقَدْ هَادَى الْقُرْآنَ مَجْوَرًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ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 لا جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَا قُلْنَا اهْبِطْ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَادْمِهِمْ نَرَاهُمْ مُتَذَمِّرِينَ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وَأَعْتَذَرْنَا لِلظَّالِمِينَ عذاباً أليماً وكل ضرب له الأنفان وكل تبوع وَلَقَدْ أَثَّوْا عَلَى القرية الَّتِي أُمْطَرَ مَطَرَ أَفَلَمْ يَكُونُ لَكَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يت لا يستخذونك إلا هزوا أهاما الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا وسوف يعلمون حين يرون العذاب فمن اظن مسفيلا ارا اي لَقَدَ <تخذ> إِلَهُهُ وَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أم تَحْسَبُ أَنَّ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 قَامَتْ نَحْوَ إِلَيْنَا قَوْمٌ يَسِيرُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لكم اللَّيْلَ لباسا نوم سبا وجعلنها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 يَغْفِرُ لَهُ ذَلِكَ مَيْتَوْنَ وَنُصْ دِيَامُ مِنَ مَا خَلَقْنَا أَنَّهُ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 وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَمَنْ لَمْ يَخْلُقْ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَاعَلْنَاهُ نَسَمًا وَصِرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ويعبدون من دون الله ما لا ينفوهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا توكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمدك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 الرحمن فاسأل به خبيراً وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تبارك الذي جعل في السلام ما إبرو جو وجعل فيها سراج وقمر ميمون. وَمَا اللَّيْلُ إِلَّا سُكُونًا وَنَهَارٌ مِّمَّا بَيْنَ ذَلِكَ فَانظُرْ إِلَى أَثَرِ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهام إن عذابها كان والذين إذا القيامة ويخلد فيه امنا إلا من تافا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 لم يخروا عليها صما وغميانا والذين يقولون ربنا هذ من أذن واجندى وذريا اسنا فرنسع عيون الجمال ابن تقينا قبضوا يلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسن مستقر ومطمأ